وَجَاءَتْ قُوَّةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ تَوَلَّوْا إِنِّي أَعْلَمُ مَا تُبْلُونَ وَإِنَّكُمْ لَصَادِقُونَ قَالَ مَا جِئْتُمْ بِهِ فَأْتُونِي بِأَخِيهِ لِتَرَوْنَ أَنِّي مِنْهُ وَأَنَا لَهُ لَحَافِظٌ فَإِنْ أَتَيْتُمُوهُ فَأْتُونِي بِهِ كَيْ يَذُوقُوا فَضْلِي وَهُوَ لَهُمْ رَحِيمٌ وَسَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ قَالَ هَلْ لَكُم عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 قَال لَن نُرْسِلَهُ معكم حَتَّى تُؤْتُونَ موثقًا مِن الله لَتَأْتُنَّ بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ موثقَهُمْ قَالَ الله عَلَامٌ نَّقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنُ نَيْتَهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قالوا تَعَالَوْا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ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 هُنَكَ بَيْنَهُمُ أَلَمْ تَعْلَمُوا أن أَبَاكُمْ قَدْ خَذَعَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ الله وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَضْرَحَ لَأَرْضِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَنِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَا إِنَّ بَنَا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 فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاه فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولن الباب ما كان حديثا يفتر ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مي مرى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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان, ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل إن فِي ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنْ تَعجبَ فَعجبَوا قَوْلهُم أيذا كَُّ تُرَابَنَّا لَ فِي خَلْق جديدد أُلئِكَ الذينَ كَفَروا بِرَبِّهِم وَُولائِكَ لَغْلالُ فِي أَعْناقِهِم وَأُلائِكَ أَصْحَاب النَّارِهُم فِيهَا خَالدُون وَيَسْتَعْجلُِونَكَ بِالسَّيئَةِ قَلَ الْحَسَنَِ وَقدَ خَلَتْ مِنْ قَِهِمُ الْمَثُول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 وكل شيء عنده بمقدير عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهير له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبيس المهاد صدق الله العظيم